بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد القواعد الفقهية نقرد لو بيانش القاعدة بس هي <سنقضى> علفان أبو يعني يكال ريس آه رقورة كان مانشي بو العادة محكمة العادة محكم القاعدة. ثم تجمع يكذورها أبو يكمل أنا استعمال الناس حجة يجب العمل بها. كاربردي مردم حجة أبي عمل فقري. يعني لا حمل يقصو مسائله، كرو أداد حمل يكاني لسرشي، لسرت عرسي أو خلكه ودابوناريتي أو خلكت شو <تس> أنا اللي أبي دا. نأو خوي مرجعه. أجرانه بوي الله هنا. و ما گفت ولی حمل لفظ اگر سر یا کارکی یا عقدک که اگر نگو کیو دوبره کی هات پیوشو، او کته حمل حمل خوزانچه. مطمئن لفظ کداین وینی واضح استعمالی متكلمه. یعنی کسی که قصه بیسر. تو وخصيح حمضي أكاملسل معنايا أو كي قيشت فهمي من لقصة كبهنة حمضي أكاملسل أو مسألة جاء إن العادة إن العادة اشتباس معنى القاعدة إن عادة الناس أو الفلامي اشتباس إن عادة الناس إذا لم تكن مخالفة للشرع ولا لنصوص الفقهاء فهو حجته ودليل يجب العمل بموجبها، لأن العادة محكمتنا لنا. لأن الأدب استعمال وحمل آه. وضع استعمال وحمل وضع استعمال حمل. نو من أي دابة ها؟ ها وشو الدابة ما عند بكاربتر؟ يعني ما يدوب على الأرض. هاتشيل أساسي أبرض ريو الداب. إذا هاتو كسر إذا نعرف في عرب ما سند أما قط كوارتيرو كيقولي أيوه الدب، أي حيوان شواربي. أما كوارتيو قال لي خلنا حيوان. هم اللف شاد أول ما بسلي نبو في رواية. أجر أم خوي حملي كير. أو بيجين شي فهمي متكلم بوا حملي حملي يعني معنى كاي أول يكتب تفسير فهمي متكلم حساوي. مثلا هلو المساله اجيت نيت قالوا لا نيت اگر نيت لا سرشي عرف اقولك باسي گوشت كمان ما كسك خصم خو بهجه خصم بخو گوشت عرف ترسي مردم ترسي مردم مريشكو بالغندو ماسي گوشت بير اگر امانه بخو سوناكي ناشكي ولا اگر گوشتي مثلا اجل بخو وکو مر، وکو بزن، وکو چوزه‌انم معنی. همانه چیه؟ سعی ما. کرد. مخصوصا واده لفظ واضحه. لفظ اینی واضحه. بله. سامعه. بله. تو نه در نیزم منظورم عرفه خوی اصل گوشت اوانا کشی و وکو گوشکه لأخو تیجی گوشت خبیل ماسی گوشت نبید گوشت ها بلا هم لعرفه کاربردی ایمان لعرفه اوه اگه کارا او او او قسمی خودی گوشت ولی اما ایم رو گوشت منها بو ایم رو گوشت منهای اغلب در عرفی مدمه بوچی ها و گوشتی آسال خامل یکن اما ایجا نیم رو مریشک من هست نیم کاتو إن العادة إن عادة الناس إذا لم تكون مخالفة للشريعة ولا لنصوص الفقهاء هو حجة ودليل ودليل يجمع العمل بموجبها أم محبني بموجبها لأن العادة محكم دابوناريتي خالق أجرهات وتجويز نبو لقال شرعة وروها دقى زانيا فقى أما حجية ودليلة فرنويا أبي كارفيب كريبا جري أو عادتها شو كان عادة شيء أطمأ محكم يعني جيدة عورية حكمي في أكله حكمه جيد عوره الأمثلة أولاً إذا استعان شخص من آخر أن يعينه في شراء شيء معين فأعانه الآخر فإذا انتهى الشراء طلب المعين الأجرة فينظر إلى عادة الناس وفي ذلك السوق أو المدينة فإن كانت العادة إعطاء الشيء يجب إعطاءه إلا لا يلزم إذا كانت دعوية يرمتي لك سأكردك يا أرمتي بدأ لك ريمانيشتك شهيد ياريك رأو كابراج يارمتي دعوية وقتك ريمانك تواب شهيد ياريك رأو أم دعوية أو يارمتيك ركتبو اگر یعلمتی در دوایی کرائی کرد یمه تماشای چی اکاین عادەتی مرهم اکاین لو واجاره لەو لو, لو بازاره دا بیشین یا لو شاره اگر عدد وابو شد ببخشریه یعنی بخشش بیاد بخشیش بیاد اما کوراو واجب الاسری اگر هاتو عدد وابو که کریه بدره دو کورا اگر یعلمتی دا اما بی أكده ووأنب وكل كبر مثلاً كريب, كريب ثانيا لو ولو شخص تفاحا في صحن يجب رد ردو الصحن هذا كبر سيو سيو مية يا دوري صحن دوري سوته ناويته صحن يعني دوري ولا فرضنا يجب رد الصحن واجبة أبي دورية كتيب كي هاي سنة كاساوسي كده خمان وت كاساوسي كورة تشج هنا بوإوى دواية كاساقيب دانو يعني دانو عدد دواية إذا هاتوا شنو تر عدد دواية يعني أنا وجلد عادة الناس كذلك عادتي خالق واستعمال الناس كذي وجدوا فخذ سياقها هذي أذبراك ما هو آه، دزمانی قدیمی از اون شار. او که از قبل این قلاب عینود کانادا. نزدیکترن باشند. شاید او کانادا خوارد بیاد ملیلان بر این بلام کبرات سندیو. خورازد شیزگه خسوا گیرفان. چی بید؟ وجود ای مارمن پول نداه؟ جی پول داره این وچو کرم من بو بوندا بو ابش عادت اگر چیت دو پیپسی بخوین شیشاگه تو شخص شخصا للعمل فی فی فی البناء اليومی کس کس کی کرای گلبو کاری بوکال دس مانیکا یعنی خانو ساقط ما نوفرسي. البروجة، يرجع إلى عادة تلك المدينة. أما روجكة حساب روجكة او روجكات ثانية كه، أجرته بو عادة أو شهر. تا مثلا تعا ها، تعا صعب بنش مثلا. لش لوجه لش نت شواري؟ لوش لش نت لش مثلا تو. أوها شو لقد تعرف الناس وقف المنقولك المصحف. والكتب الشرعية، كالصحف والكتب الشرعية، فيكون الوقف الصاححان لأن استعمال الناس كذي حجات. أكانت يسمى دمنومنا عرف أنواع باعة كشتى غوستراو، غوستاني. وكم يعني غوستاني يعني ها بجيبه بوش فين وببري. وكم وكم عقار. يعني؟ یا اوکو کتبانی شرقی اما ورستاکه چیه اگه کارا ورستاکر وقف فکر اگر وقف بو اوهی که مردم استفاده لیو که بو نمالا مردم عرفی که ام چون که کاربردی مردم تعتبر العادة اذا طردت او غلبت عادت كاتك حسابا حلابا کور دیخو ما نیدون تواو أه... بلعدي يعني لهمشون كذا بيت أو غالبا بتعززوا هرموا واحد يعني أغلبي واحد أغلبي مردم عادة واحد. أذا كسيك بيزولان من عادة ما ناويين كذا تروح جني أغلبي مردم شو أنا؟ ها إن... أو اضطردت يعني اتفقت إتفق. يعني إيشي متفق إن العادة يجب أن تعتبر عندما تكون مضطرة أي لا تتخ تتخلف الذي اعداد كتك حليبه وحسيبه كمضطرب يعني كي يعني كيف الشيء اللي صارنا به فانت خلى احيانا فلا تختلف كثيرا ها اجا جار جار مثلا نبو يا مثلا وانبو وبشو وانهبو اختلافه او اختلافه وانه يا ترى شو ويجب أن تكون العاده موجوده لوقت التلف أبي عادتك لك كتك كبر اللمزشتهك او عادتك غريبه بلا غيره الأمثلة لو باع بنقود وكان في بلد تختلف فيه النقود مع الاختلاف في المالية والرواج، انصرف البائع إلى الأغلبي لأنه هو المتعارف. أقول بجورك بحر للشركة. للشركة مثلاً معملاك كل لو شاردة بب بحرك. تنايو نور مثلاً. لو شاردة مثلاً حر كان اختلافها بو. لقال اختلاف للمالية والرواجش مثلاً. بقول إيه كان رأيجو إيه كان كمتر رأيجو. بضم هل بيكان خلط؟ بقالن أيه انصرف الباحث الى الاغلى معك كاميان روابو كاميان وينك غالبه غالبتينيكم يعني, يعني هو متعارف شوك كامن يعني عرفوا عاده لسريتي ها وين اذا قلت لهم ايران اغمام لقبك بقولوا بجيبي كرنا بجوال دولار امكرا دوله ايران هسه ولا شيء يا مدع عوتينك اه وتمني يا يورو يا ما الشيء اللي هو اللي أغلب مردموه دولارج معاملة وكذا ولا أصلية أو يك مردم هني كذا دينار القاعدة العبرة للغالب الشيء علاج النادل هذا هو كنمونين دكتور لو بابد <تصفيق> <تصفيق> تو ماشيين كلايكو بارك أبوه هنا نا لو شو هناك خلاص هنيك ماشيين كلايكو اما کسواری ماشینی تاکسی، تاکسی نمیکه، لمسیر آره کاره. عددی عدد چون عدد وابویت نوشش. و عدد وابوی کواد ترینالگای خوی، دوی نه بیشتر لایک ها که میتونن شون منوایده بازاران. عدد که تا ترینال کار. مثال مثال. العبره لیل غالبی شایل ند. اینی آوشتیک غالبا غ غ غ غ غ غ غ غ أو حليبة وح حساب أكلياتو إعتباري في أكليات نو كشي دجمة يعني شتي شائع حليوة نشت دجمة الشائع إني حسابي ورق الشائع هو الأمر الذي يصحو يصبح معلوما للناس وذائعا بينهم شائع كذي باو باو شتي بربلاو باو لناي خلكيا أو لناي لنهاي خلكيا كشي إيزانيو لبيني أنا بلاو بربلاو ذائعا بربلاو الأمثلة أولاً، إن الحكم بموت المفقود اللي مرور تسعين سنة من عمره مستند مستند على الشائع الغالب بين الناس. فرواري مرجي كسك بيسروشنا قمصار كسك قمبو. ب ب بيردي نواتصال لثماني. أما لسنتي تكيأك اتكاء لسنتي، فاضي لسنتي كردوه لسنتي كلا بيني خالقي بعو أغلبواي كخالقي تاني نواتصال زور ما أمينو ده هو أمره. من أن الإنسان لا يعيش أكثر من تسعين عاماً زور مخلكي 90 نوتسال ناجي على أن البعض قد يعيش أكثر من ذلك. هي مثلاً لوزيتر هي سدسال سدودبيسال سدودسال. إلا أنه نادرون دقمنا لا حكم له دقمان كيا فرواري بوخويني حكميني بل يحكم على موت على العرف الشائع حكم بوخاتي مكمناتي بشكري جن جيبته فسدون أوتسال زورا. مثلاً كريتو. <تصفيق> <تصفيق> نعم بس بنبغى نرى شاية خينا أقول جيه والجن لازم أن بارد، أكيد جوا مساربه كتير دمسيه دميقهم معنا سر آه كي أهم كوسائل كوميونيكاسيونه هذا يعني اتصالاته ارتباطاته وان هي مخابرات وجدات، وان هي كره هاي برات شو معقول مثلاً تلفونه كذا كذا هاي برات خلاص من معه یا حتی آواز نبود منه نه این سلیب سری جهانی هست سلیب سر این سلیب سر خاکی سر بی و تا دوای و مرگیان صادر کرد با کسانی که لیم چون اگر بواین دل کرد نه حدیاقل ل زندانه ل مدانه شونه کار به مادرم ها آه آه ی حکم بی من اخربه سن شوف كأما أو تمنا شائع يعني باويك خاطيء بالغابيات وان كان البعض لا يبلغ في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة إلا أنه نادر هاتش هاي كتال تاحفدة صوان تاحشد بالغ نادر بالطبع ماشي يا شيء أقول شيء بقى نادر والنادر فلا انظروا إليه يعني حسابي هنا العرف العرف‌الذي تحمل عليه الألفاظ، إنما هو المقارن السابق دون المتاخر. عرفی کوال لفظی کسی کسیج آکا حمل آکریسونیا حمل حمل مان باسکر، آو عرفی که اینا یعنی حالا گل لفظی کاک و تیت جوت الی لفظی کا کپیش تربو نآ ویدو عرفی که تازه هاتو تپیش شد. یعنی اگه کاره سال لامو بار کرد بود عرفی مردم جوریکیو. إذا دواعي أمصالات يبردوا تشت عرفي مردم شيء غора. أما للرائع محمد كنستر شيء عرفي بيشوك أو كاتل لجوك سك إمامه. مع هل قالت تعبر عن شرط آخر من شروط اعتبار العرف هو كونه سابقًا في الوجود لا تاليًا لهم تأخيرًا عنه. أمر أم رسالة هو الشرط يا مرجعه ولا مرجعه يعني عرف يعني وكو قيد عرف ك. كيف عرف أبي بيشين بيت لبيش دع أبوه ترابر دوبير لوجوده. لا تعلين، لا أكو پاشين بير. أبين لبيش شابوب دوع... بير، لا لپاش. لدو اطرحات وعلى ذلك يحمل كلام المتكلم. سيل ويعجر لسر أما حمرك. الامثلة. لو كان العرف في بلدك نازب أنت لو كان العرف في بلدة على بيع رأس الغنم وأكله. أجرهات لعرف لشارك وابك سروبية كلا بعتبجر. سروپی یا کلاپاچا عادتی هنوابو فقط هیی می‌آید، هیی بزن مثلاً یا کار پس پس حال او باعث می‌شود. می‌دونم باهم نهیم معنی او گامش رو فقال الرجل فرقال مرد زوجتی میرد به جنگلی خوی بلش شو. این اکل، این اکلت و یا این اکل چی فرق نکه. این اکلت رو رأسن طالق. اگر من سروپیم خورد یا تو سروپی خورد فرق نه. طاق کوتی. ثمّ تعود ف فيها اكل و رأس الغنى دواء ما وقت بعدين ما تشي سرطان ميه خوّردن مر خوّردن تاس خوّردن بعدين ما فأكلت أنا مش دريت أنت لو أكلتي من أكلت فأكلت رأس البقر أوش شو بون ما ناي بعد تغير العرف دواعي ويك عرف عادة جورا لا يقع الطلاق خو الطلاق هناك عرف سرقيه حز وسرقيم ما غنوا لأن اليمين عقدة على رأس الغنم بحسب العرف المقارن للتعلق فلا يعتبر بالعرف المتأخر. ثم كسيونا كعقد كراوة دامز راوة لا سرشي لا سر سرقيه حز بقوله عرفك كا أو كاتس فيونا كيات كراوة تتعلق بي ابوه فلا يعتبر بالعرف المتأخر. لم كاتا عرفك تازه هاتة تبرو بيا ابوه باوي تازه حليب نية حساب ني القاعده يا باشا ماشي زك ماخره